يا الله يلي تعلم السر والغير يا واحد فوق السموات عالي يلي توجه لك كثير المطالين أطلبك يا المعبود تحفظ عيالي يا الله تحفظهم عنا شين والعب ودعتك ياهم وهذا سؤالي لاتخامس رواح وهاجعت الذيب شلوا عليه رواح لا شمالي الجمس لا تسرع ترى صابني رهيب أشوف أنا قلبي بدى باهج فالي فقاك روق القلب رسال مناديب هم ثروتي هم عزوتي راس مالي يا اللهي يلي تعلم السر والغير يا واحد فوق السماوات علي اللي توجه لي كثير المطالب اطلب بي المعبود تحافظ عيالي طول السفر ما هو بذنب ولا عيب يجعلها لهم سماح وعدالي يليتني الخامس الركب لا صحيب حتى اني استنس ويرتاح بالي عيون الصغور اللي تسابق على الطيب ودك تماشيهم تشوف الكمالي بشاشة بوجههم تعرف الطيب والمثلهم تغذى بانات الرجالي يالله اللي تعلم السر والغير يا واحد فوق علي عالي يلي تواجه لكثير المطالين أطلبك يا المعبود تحفظ عيالي دروب المراجل دارسي ناهب تدريب من فضل ربي ما مشى وبالخمالي قب بيتهم مدللين بتعديب طيب الاصل ومعربنا الخوالي ما خيب ظني ولا قلت كذيب والكذب ما به ولا لهم جالي الكذب مالي به وانا عرضي شير وارجي من الله يغفر اللي مظالب يا الله يلي تعلم السر والغير, والغير يا واحد فوق السماوات علي يلي توجه لكثير المطالب اطلبك يا المعبود تحفظ عيالي ارجي من الله اغفر الذنب ويجيب ويقيل عثرة علينا هثقالي طوّر سفرهم في ديارة جانب تكفوني لا تبطون ردة وعجالي ترى يا حسب كل يوم بترتب وعد ساعة الضحى والليالي تطلع الي الشمس والمغرب تغيب لجاس واد الليل زادر تجالب يا الله يلي تعلم السر والغير يا واحد فوق السماوات علي يلي توجه لكثير المطالين اطلب كي المعبود تحفظ عيالي